إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ندل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد بن وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد عن جسو تفسير كالقرآن كالكرم كهاء درسي جنانا وقلنا غد بالله من سورة الحشد قال الله تغارك وتعالى وما کی الله الله أسوح ليه وَمَا شَيْغِي أَفَا اللَّهُ اللَّهُ أُسْعِلِيَيْ عَلَى رَسُولِهِ رَسُول كيسا كيسا منهم من بني النظيرنا إله كالسعِلِيي فَمَا أَوْجَفْتُم إِذِكُوا كُمَا آدنان عَيْرٍ مُسْلِمِينَ وَأَلَيْهِمْ مَالكَ سُكُرْكِيسَ مِّن خَيْلٍ خَيْلًا فَرْدَكُمَا آدنان عَيْرٍ ولا رِكَابٍ أي رِكَابًا جيلنك ولكن الله, الله يسلط وقدر رسول والرسول على من يشاء قد حضانه والله الله نقدير ومدعوديد برن على ما يشاء حضانه ما أفا الله وحا الله وحي الله أسوء إليه على الرسول رسولك كي يسكر كيسو أسوء إليه من أهل القرآن مغالوين كددك ودعك ودنكس سوء إليه فلله الله أيها السلام عليكم ولرسول رسولكم السلام عليكم ولذي القرباء قرابة رسولكم بكثير صاحبكم أملك السلام عليكم وليكم السلام عليكم وابني السديل المصافركم السلام عليكم وإنما تعال الله الفيئة لمن ذكره إلهي فيئة وقوتتك أصبعي عليك كي لا يكون دولة مدلوريجيو بين الأغنياء هم تليالك بحدودة منك بدينك حالاء إنكم بدينه وما شيء الله شيغي آتاكم الرسول رسولك إنسيو فاخدوه كقاطة وما شيء الله شيغي إنهاكم وإنكرب الرسولك عن الحديث فانتهو كتوب واتقوا الله الله كما تقوا اوامرتي سقات و حين كاريبا كهارا ان الله الله شديد العقابه عقاب كيسوامد ابي بدايه لمن عصاه قف كعاصي وعقابه اليه و الى سبحانه وتعالى عندما وشيغ يا maal ka xog looga qaato inta dagaal dhaco laga dhaxno maroojiyo ganiim aan leerada suuratul anfal annaku soo qaadamay wa'lamu anna ma ganiimtum min shay'in fa'inna lillahi khumsahu lirrasul ayadaasan ku soo qaadamay shana lo qaybiya afur waxa la siiyay dadkii oo mujaahidiinta ayo la dagaalamay how meela waa weeyaan waxa la siiyaa qararada rasuulka aya agaanteey masakiinta iyo musaafirka ee rasuulku markuu joogey qayb asagalaaha kadibna masalih uu ummadda lugu bixiya qaybtiisi marka maalkaas waa maal ka qaliimada leeyraa qof looga gacma marojiyo مالك في اليرا قالو الله تعالى دك كل سيدي خمس قي قيب الله قيبي او شان الاسي قيبيه ماركاسا waxaa la siina qayb karabada rasuul ka sallallahu alayhi wasallam qaybna اذن تقيمنا مساكين تقيمنا مسافرين خمس الخمس صاها الى اربعه اخماس انت مصالح المسلمين تربيحا اذا مر مسلمين تشارك قادر ومتطوعين تماك قالته ماده او تيغن مشارنا ابن اسنسي ولا سيعه حبكم المسلمين abuu ma saliha muslimiin ta ayay u teeginte maal marka waxa laydaada faayl halkaan ilahay u baahdo wa ma ma dhahoran mawsoola lagadiga waxina ku dhaxeeyaan maalki reer badan allah allah aburtay madama ay diideen in ay caawlaan maal ka ay haystaan xaq in ay istaan waxa xaq u la muslimiinta saas raqeyga maal hanti ma mana Sasa redeeda markii laga qaato waxa ilaahay hanti ay buluugayseen Alla ka soo iliyeywa sasa ilaay kaafira Ilaa uhiir subhanaa wa maalki marka mausul mi dhoro laga dhigaa midda tanena shartii laga dhigaa maaban horow waxay ku dhacayba beerbano nadiy yahoodi maalki ay ka qarare وما مالك أفعل الله الله سعليه على رسول رسولك سكر كي سوكو سعليه منهم منبر النظير لك سعليه فما أوجفتم مأدنان عيرين مسلمين عليهم مالك سكر كي سمين خيلي أي خيلا فرضئذن كم أدنان عيرين ولا ركال انجل كم أدنان عيرين بلوف يحور لغم قادم غيدا لچري وري سالصاري وسبيب اه وري سالصاري وسبيب ايه خاله لك حنا مروجين ما ووطنه. حق وطنها لك فقط ولكن الله الله يسلط وفترا رسل الرصوصيس على ما يشاءقف داره الهي با كسليداي إلهي بها أرقب جحجريا ساسي أغارريا والله إلهينا قد دين ومد أوديت على ما يشاء الله وخد دونه والله وخد دونه أيو إلهي أوداء لإسكمة الدفاعي كارو عبو وحلت دونه إعقاب لدونه إذن كمعالي كارجن تاسو وحلو جهد لهم خير برون نظير إنعان اللقاء كانين حوث يقعنا المروتين اي الى هي اغاجا توريدو ساسا وبقاره اي بانا وخايلهي كخادين لهما من سلو ما لا هي لا دخا سي مستقبل ايي نو خطو هي توقعنا اي كدغان مسؤولاي قمنيه افاء الله اللهو كل سوء الى على رسول من اهل القران ما قالو انك دتكودا لك سوء لي من تيغطها نغط غير بالنذير الكريم ما له اله المجالين كسالد جوتو مد كسته او اراهي مال كيكره فري الله اللهو سنابه وري رسولي ولدي القرباء قفك قرابة النبي وصاحبك البيت تدك ايو اسمنا للمالك ولي التامة اغلت اسمنا والمساكين اغلت اسمنا وابني سبيل مسافر اسمنا بركشن الله قيبنا مركز كوباد مالك مدعفر حق مالك مدعف اشان لوسي قيبنا افر الله لك رسينا قرابة النبي اغانت مساكين مسافرين مالا صواري Meesha soo hatay afartii meesha tii la isku dara marku nayu joogay nawe ka meeshu soo raaxay hal bamaan halkaas lagu bixinayo ilaahu subhana ka ilaaykuuna ka ilaayna waxaa laga taqliilinaa fiilmi hadin waxa ay waraa ilaahi wayna waxday subhaanahu taaalaa wax maalkaan sidaan alla uga dhigay inaan maal ku maqan dadka inta xogala wax ku dhaxweeriga e han tii ay ay qoonba ee inta xogalo kali ay saqaadana ilaahi subhaanahu kay inna ma chaa allaahu alfi'a liman bikira fi'a la sheegay kay la yaqoonasi usam fayu unqon duule tan mitla wareejiyo baynal aqniyae hantii riyal ka dhulooda dad ka hantii riyal ka dhulooday oo ayaga inta hantida la ku dhax wareega si uu sanu noqon wa in wax laga siiyo dad an xataa jiabka imanad dadka masakinta arrurta masakinta baka wa akhlaqasiya inna is-maqama li-aqliyatin lugu dakhwarejiya kay la wa wa fa bi دين هي الدنيا انتو بسوك له الدنيا هي الدين انطبع هذه مسألة كو عمرو قابو هذه مسألة كو عمرو كحرق مالك ملكو قيبينة يدوكي روحا قابو قابو كيو كيرا كاللحو قلحو آتا و أعضا ماهن آتا وضط عاماها ومركا قبل وضط الوعدية آتار كيداهولا وما آتاكم الرسول الرسول كونه إلي اللي مادو فاخدوه كقات اغت شغال اسم الله ها اطاول ذا لذا ما هو افت فما هو افت اسمها إليه هو سبحانه وتعالى هم مؤمنين تكون واجبين ورسولكم صلى الله عليه وسلم اوسي وحافظ وح الله وح امره فص الله طيب دينك او هو غيره او شغال وا الله هو امره مهما امرك فئا وا الله هو الامر السماء ومهما نهاك ان فجت له وا الله في الكره ما كف غيره كون تاسعوري صارت او wihi nabugo amro sallallahu alayhi wa sallama arugo qadamma egar reebana ka harimma ku quraanka ku wa in marka wa qur'an bihi in an abii amayaan amray wa allah wuhu ma amra in ka qadama amayaan quran kan yan yan quran ah dadka laakin awaamta nasiidaro dadkaas gaalada ay ku magacan quran yee baa joogay معناها لو قوم يا عماره اني جد بعت القران يرمي صار سوق مر كاسووو غمروا ليه قران كانو دين وكاينصر لكن حديثنا بالدين ومعكم واحنا بيانفين كد يسب ها واحنا بيحقق جد يقولي هو تطور منك يا جد كو ما الله عليه وسلم الهي لا أسوه وحيه سيدا سويا فهي رئي فهم في الصحابة عبد الله المسعود رضي الله عنه ايه وحيه حديث بخاري مصمع وليه وحيه لعن الله الواشما قبضها اسحر حرقه كركو دع تحرقنا وحكي ردت كركو دع ما عيحوق رباه تدد ايه كربا ايه كارا وصاصة ابديه دا او كركوده واحكو قرفره كو شرح حاجتي وشمي اللي جاء ويدين وي وكليقه وقصاراده ركان سكنه لا طقاليو وساميو خايس لغا جالو خايلا يبرك تفته وحن والشيابين ويجعل دمقافكي سمايا وملئين مع القضاء عبد الله وسعيد المركب ويهو يري لعن الله الله الشمات والمستو الشمات نحريسة اللي هكفة اللي هكفة اللي هكفة اللي هكفة دمارك وحسكو قرطار كوركو دا حربا إياكا بطهد دا البضاء انتبهدوا التجير إيه حرار ناشا وشيبوكو والمتنمسات وحكوشي غطى وجهه تنتكريفه تنتق وجهه سنيه سو قار خيرا و يرينا بالقدق قار كل وجهه يت... اي تنتكريفه يا تنتق وجهه كسي سيبه ايا قبه بالدود انت و خت تن يغا لي سي aqorto faraxi igu yeey aqorqoonaade na calab allah kubu tan harist allah kufu al muqayyira sidi allah is gaba O mu jaku lebitsid, o prankanatata, kas sa ei sobi? Aga kas Ah hakkan maha võtma? Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan maha võtma? Ma hakkan Ma الناس يسكر هناك أنا قرأك عنها بالله إلاك ما أعطى الأخير كمانا أعلم عربي إلا وعلا لكتابك يقول تالله إلا الله في رئيس فهم كإلهي السحابة عبد الله ينسعد وهو يري موعدا أخير آيات درقها وَنَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُ آياتة مضمت مركز سيطري بلاء إيران والأخير كده واقعا آياتة markaas in hadhay rasuul kaarhey bay oo lacnabay quraan kiin wax layu wixii rasuulku reebo ka har ah fiiri faham wax kasto oo rasuulku reebo aayadaas waxay ku leedahay ka seexin mahaddika quraanka ah ah ayay maishaida seexso maabu quraanka ah la quraanka ku wiiri nabugo ma ku haya qoraalka uu yahay rasuulka ka amraytaa marka aydaan sida marka asay waxay tiray aan u maleenahay gardaha gurigaaga jooga inay sidaasi yeelaan woduma kan abuu axmed ay ka midiyi markaasi بدارنك الضنك صارحه اها وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه مدونه و عاقدينك ان كريمنا انين طامرين قرانكم هذا عربي سي و ان ان قد كريميو خاصك يحررته الى وقت مؤقت وانا ساسوي اتق الدين كرو شيهي اصل وين طبخنا غوريني سويو طبخه هدون اساس غورغي سنه واحد اسباركو اما الصدق على صندوق تخمين السقيه 100 انكو حقيقي كان معليه ما هي لقويه دينك بك كلالو شيقانو كرقمه وريداتو خطر وقفتك ست دينته شيغه اهل كي سوعو وكد كول اهل كانوا اني ايي كبا قري قاطه وحلول دداله و هي سن ديرتك تعالى الى روحي و ما الرسول وحكست او رسولك ان سي يفقدوه وران نهاكم وحقصت الى ان كره وحن انجسره فهمته كجوغ وقت الله الله كبقى او الله وحق وضبقام فهمت تالي اوامره وترك الزواج وحالله وحين امر ان افرطون الله الله شديد لمن أصاه وخالف أمره وآباه وارتكر الماء عنه زجره ونهاه اقابته لهذه اقابتات كعاصية أمر كيسا قلافة ديده أمر كالله وهو الله كرمي كهرب ديده كبعا اقابته وحقابة الله وآبه اكتشور وما أفا الله وما مالك أفا الله الله كسوء على رسول رسول كي سكركيسه منهم من منهم من بل النظير لو كسريي فما او چونت مسلمين وكم ابنان عيرين عليه مالك التركي سمين خيل فردكم ابنان عيرين وراليكان جيلكم ابنان عيرين ولكن الله الله يصلفه وكسل ده هو قدره على من يشاول قف والله Allah على ala شيء waqwaqadiru wahid awuda. Ma'fa ma allahu, ma mal so ediyu. Ala rasul rasul ki sequrki saqus so ediu. Min alim Quran magaylo yin kadet ku dan a kesur ediyu. Farin lahi allahu subna wa kuley, فلي الله الله سبحانه وتعالى ولي ذي القرباء قرابنا الرسول كددك وصاحبك سبحانه وتعالى ولي الطماء ادوان تعالى والمساكين تعالى وقل سبيل مسافرك سبحانه وتعالى كي لا يكون سيصنون ما قرأ فيئي دولة مثل مريتيا بين الأقلياء منكم دينك أقليد وحارجهم كمدين اينما كثر الله الفيء لمن تكرمي فيء إلهي قد كسل سو شقاي أيو ييراي ساسو ييراي محرو بو ييراي كي لا يكونا سوسن فيء و هم كن دوله من لوري تشي بين الاقنياء بس و ما اعطاكم ومان هاكم عنه وحكا ستوه رسولك وين انكره يا بنا فانتهو كاتشو جاء واتقوا الله الله كبقا في امتثال اوامره واجتناب النواهي وحقوا انفرعنات فالطنطان ووهو ان انكره بيانا كفره كبتان صاص الله كبقا معاي لين الله الله شديدو العقاب وعقابك يسواموه اريد مريه لمن اصاه وخالف امره و أباهو و اتكرمنا عنه زجره و النهام عقابك أول عقابه قد كعاسية أول كي ساقرا في الدين أما كنت أولوكو كالرغي عقابكو الله عقابا و ادعيه للفقراء ايكيبو للفقراء كوا فقراء المهاجرين سوهي جمعودي و ددكو دي رهي درتي سوى الذين المهاجرين تخرجون لك سبحية من ديارهم كريوهودي وعموالهم ليالكودي يمتبون حالاء ضلبايا فضلا رزقي رزقي من الله الله عكي سكاها دي وردوانا خاليها انشاء على ضلبايا خاليها من الله عكي سكاها دي ويوصرون الله ورسوله الله ورسول كيساء على ادقى الگاريان اولائك هو الى هندس سبتي دلكودي مالكودي هم مسابقون وقوا قرو شيغي في ايمانهم والذين دكي تبوؤ دارا دارتكم مدينه مدينه دكي دغي والذين دكي تبوؤ دجين ا دارا دارتكم واختار الايمان ايمان كن دارتكم Min cabli him cabli hit him hair. That can you hate it or the car. You hear burnouting monkovki hair cherry who so he rude. Were I chiduna Malki Hagis and Mim Ki Hagisaka u two less yeah you على أنفسهم نفافياركو ذي كدوريان وكاقاضيان ورو كانت بهم أيها هرقوا سبناتو خصاصة ومن يوقفك لغيرا لي الشرح عن نفسه نفسه دي سمال شعيك دي بقل بيده فأولائك دك إليك إليه نفطه دي بقل بيده هم المفلحون كوالليبانيوه والذين دك جاؤوا يمت من بعده به من بعد المُهَاچرين مهاجرين مُهَاچرين تقَدَال يقولون والوحي للهناََ رَبَنَا يَا رَبِّنَا رَبِّكَ إِنِّيُم اغْفِر لنا نور دب الداف ولِإخواننا ولاليهَنُ نقول دب الداف الذين ولاليه السبقونا مغاهر من جبي بالإيمان ولِإخواننا يلاولorsch queraco�� Education الذين ولاليه سبقونام مغاهر من جبي بالإيمان إيماني ولا تنحل اله والهي في قلوبنا قلبيالكن غل ما ايل والهي من الذين بطلن نعبدوا امنوا حكروا الهي طلبنا يا ربنا ربك النيوت انك عدي الرؤوف متولد برانا عطا رحيم او المحاريس فئة قيبنتي ساقلافه غادوك كرقبه قارك ماذا وحي ليه البدك الله صاشي ايه فئة وحلقه سينا اوه اه قرابة الرسول كاية ايه اغوانة ايه مساكينة ايه مصافرك مارك الله سينا شرطي وحايني فقريه ايه دين لديه وحلاله سيما قلوه ماذا قوك عز كاراتي للفقراء وحي كبه الدليان وحي كبه الدليان وليدي القرباء كبه يا انت كذب لي عفارتاسي كبدليه العلماء يراهدين ما كان لاصير عفارتاان فين واشوتي ليه باهيز قري الان انا جبل واحد انا الفقراء ها النقدين انا اقنيه ها النقدين ولا السينا العلماء اس شافعي وكميديا هي اي ابو اي جيو اي سوقدريه في اي اللي سوقدريه باركاي راكو سيداسه بو كلام للفقراء الفقراء اهمتوا ليا با wa qarada annu haajirin ee soo hijrodeen oo ilaahay iddiibtis uga soo tagen dalkoodi iyo dadkoodi ee naalkoodi anniga يمتقى حال اي فادي ريان للسوقي فضلا فزقي فزقي من الله الحديث كاحد ما يعرفه الله شود اي كره السلام اني طقان واحده ورضوان قال لها شقال فادي ريان وحي الرضا مال الاله إلهي الله إله الله رب الشهداء إله الخيار والأنداء صدق وينصر الله رسوله إله رسولك سحا ببرغاريا وحايو صو بي خينو وسوي جروغ دين اي تغان ميل مسلمين تا او قار اه او المسلمين تا او اودو دي حدودي لوو اسو جهاد كي لا اوغو فاساي او هيجرو نيه وا صق شيما ان اي ولا تقف امرك معها وقلها على الصحيح ودينتك واكشفه ان ربي اي حاله انشئ سبع ديال او جتهوا و طاي مال يحتار بهاك وحاميك الرحمن تبع صدق دين رسولك يدينك او اي غير يستغانوا او ودي مسلم كماش يغثاي اي تگاه صدق احساس يقون نيسان سبحانه اولائك قوا صهب الصادقون و في ايمان كرون iman qofna afka bar fi suuga sheegana qofna afka marku ka sheegan fi inkii suku rumayna marku fi intii ayay humu qadige qalku rumayey qawki ay afka ka sheegan tantii ay ciilaayeen qaraaba beradkoodi markay ilaahin xarqugu caabi wayay wa ka tagay alla dartiisay u ga tagay alla dartiis ay u ga tagay eekoodi iyo waxay ciilaayeen markaa waad fiinku urruwayey ila hayjiriinta marka ka maanay marka sana quraanka u fiirso muhaajiriinta iyo ansaarta waxaa la hor maray muhaajiriinta tan labaad ma u fiirso asharatul mubashshireena bil jannati wan ka way muhaajiriin tan saddexaad ma u fiirso nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ساسبرن اوغابولا إلهي و انباكم يا خيرتي اماري ايها ذر اماري انصارتي الى سبحانه والذين بك تبو دغاي الديره ديرت رسول الله مدينه بك دغاي و الايمان وقت ربع امانك يسق القدره اا دير والمقفره مخايل ايمانك لما دغو وَالْإِمَانَ وَاَخْتَارُوا الْإِمَانَ إِمَان كان الض Leah Bryan من قبلهم وإن ما ما قاطع ما من مضاف لص denk yang الفاتoffs涛 وح suited made possible مهاكرين تكارا視 waited ومن الهاكرين كانت كان ان أولี أبسكية انصاري المهاكر 2002 يقرって أخير مهاكرية تحصل الد 엄مين بقبل حجرة المهاكرين لص نهاجرة أسبوع المهاكرين تُو إِمَانَ أي والمككيين ما دايرين اناد بقا قاله اني وييمادو ايغونا اي دفاعه مركاي هجيراده قور اسلامين والايمان الايمان كانا دورتين من قبله من قبل هجره المهاجرين نو هجرتين تري ولا قا سين الى يوت ما ماكافيرين وكان خبري والذين متدوها خبرك. يحبون طقس وحي الجهل منه هاجر اليه طقس مسو هجرودي المسلمين داوي May mihdaidana foliha,i heidi qü humanusedi saad tegaeja,s Kaopi põhju baditty,s Halla onbisem Teraz,Voodi m scegee forsidu Musактерi itu? Emannya pärkta! Nihбуun ka tosii ar ih grillikulna,顆 siis ühächen he willokала, حاسني وراسو بماء كي حيسه कहां كيوتو مهاجرين تلسي نو هاجرين ت وخلسي كخماقيا حي هو خلسي وخلالي ان صارت كما خماقته بعي ولا رشي ودي دي ادوي نو هاجرين قرانكم مر كسته او هاد لايقو هورمرين ان صارت لا دوممرين كاش معني دوام ما هي اراهي المهاجرين ت وهاو سيو من المنزله والشرفي و التقديم في الذكر والخطبه العقد وحايه سيي اي اذا كنت فضيلي اي من زره اشرفت كما خمره و كفحيا في اه و كفحيا وكص ايمانك بالضبط طلالنا مالك مهاجرين حصولك سيء صلى الله عليه وسلم لبس حالي وعنصرتك من الكريه وحليسي والفقراء هاي لبسك في حرب وقبضاً إيه حارة لبت يابعين عن أنصارك سيء أيضا سيناسة أهندنهان تيدي فيئي وعليسي مهاجرين تيبس حالي وحليسي وعنصارك يا ليه أنصارك وضبانك وضبانك نوحي سيء يا نشاقي سي سكراو but kaawra wal butsuujiru wa ayankis wa ayi wadankodi oo quradaca oo aan idna ka garanaynaashay aw but ansaar ka duusaf wa Allah wa has rasulku siyi qalbigo de megarin xumaas ka gacafke saas ilaahayle وصفة قالئة وعند الصفات أهل وشانها الصفة كمية هم شيئا وهمهم من أن نفهمنا إنه إلهي وإنهي إسكال الفضل إنه إلهي فهم سينا صفت عمل برامة صمينا وعند أهل وشانها نقول لك كل شيئ سعوده قفنا وضبتونا وعند صمينا ترابي كبتين أهل ونحن وضعنا دعا وعند قفنا صفت وفهم قفنا وفهمنا ومعين صفت ميشة كوش رتان وائنه جوو قا قاري قبا چنبو وان ماي امك الله العراق امك اله العراق وحالله امر اي انت الاوداي كامقنا وهي الله كار هي يانغو قاق ميلت جوو ان ميل كان توسيدهبه شي ان امر هي شي الله حرميه وائن عاد فيا تا قانات ما سمعي ما سمعي وي رسل وشي اوغمس marka muxarrarat ma iska ilaalo waajibaadka ilaashato wa in qalbigaaga aad ilaalada ho dadka muslimiinta daacad aad u intaas aan tanaalno sunnada intee uu daryo laakiin waxa musiibadu ka dhaxayda madtaqa hadda ilaa sirta ku faamseen waxa waxay u ta meechiga ya qaran iyo waxa diimaanka sunnado ku qabbar jirtay iyo waajibka ku qabbar jirtay baa ka mid ah ma allah yiri sallallahu alayhi wasallam ايام مال مال ما كميت اه امام احمد يقيل كيس اي وريين اي وريي وخا حد ما اماره من اهل الجنه مر كاسا وخا سو غلا من انصار كميت اه او سوويستو غار كيس بيي ايام او غان دا كما هبسبت ما رينتي لادا رسول خويري هدا وخا نو اماره من اهل الجنه السجى صوفا معاريف في حال النبي بيقول عليه الصلاه والسلام وحا هذا النوع من اهل جنة اصبر يا صوبه انت اصبرك اي الله بن عمر رضي الله عنه صحابته وحين ان الله ينصفك تستقولا جنة الله وغلكني مكرافا ان بانخ لا غارع اي عمل وي ماكلا وماكلا لكن موجودو نوقديو كو دغيه اه شيكاس وانا ختييا اون كو دقمنا سيفات واخنتو وين كل قف قوران كلا دقمي ما ولا شخيري قفله قوران كلها تفاعله ولا شخيري وخي وينغو سيفات في حقتو حق الربا سيفات دخونو اسك سوريو ان اسكو دغيره قباد ددكاس انا قورانكا يديكا كي لكن قفهم كلها ماشي بقل امر مقلا بقل مهيره مقلا حلمه كما تخميو واحنا سبرق دعبي فيري شيء صفعه نبلو غاب سحابي مره مقلا حقيقي ربا اقوله ان عمر المعاص ويي مركان فرصد اساقه دي waxa kan sidoo weeka qosobaa haas maalin inta muddo dhamaareeyd ay soo dhawey kaas ruuhayna keen ah gurigiyubbi abdulah min ruuhu raba min kaas mar wax مركاز وفيري صد حمينه لتشوف عبد الله عمر بن عاص منك حبانك يهدير لجاره سلات الله يلجاره معه كريه وعن عركيه يقول إذا تعار وطلب على فراشه ذكر الله وقضع حبانك يقف كمالك مركعة مركز تطير حكريه الرجمان مركز تا وحبانك يصاقع وقضع من حكريه الرجمان Siis on hoolikalt, et see peaks olema hea, aga ei ole nii, ei ole nii, ei ole nii, ei ole nii, ka bayu u soo tabay ku tugu ci waxa ay yaray ninka ay ku gaarka aw ilaahay sirri ninka waxa Rasul ka maqliy sallallahu alayhi wa sallam sabtah mar soo galay nin ah oo tanaha iimaana sadaxdi goorna adaayayimid waxan ku soo raacay inaan amal kaaga arko on ku daydo amalada weynaa kugu ma arko ishe qaa'adareecana ku geeyti markaas waxa intaad u aragtaa waxa ahay ma sameeyay waxii qarsan walaal iska soo حتى إن تاسعات إبو أردت وحنها المسلمين لكن غير أمني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعداه الله إياه لكن هل شيء عنه الصفاء اسكالي؟ نفتر إيا قلبي إياه هلا قف قيانه ومجد قف مسلمة إنان خيانه قف مسلم اه, آه. ان باعكم ما قال ليكم جيتوا حاسم ما قف مسلم يا قيام هل قف من مه وا الى هيسيكم يا حاسم باع قف كستو مسلمه باع الله خيرك الله تشعلها الله تشعلها خيرك عاكلان لا تشعلها خيار ما حد الى الدين سي دي سي انا كما خما هذا وقف رح musli kan baaqwa abullah how mahma an arawi rin kaask intan la joobay asagoo ku dhawaaqay waxan ama wa mid in baqa muslim ka at at qaikal la cha la ta to qaf mal asaga in arab muslim on معناها خايف تركوه ابو حديث كما هو حقيقي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا قف مت مت لكن قف جاهل كه وسرت لا rusku ka qaada maxkamad qof ka wadi karo wa gacan maruujine خلاص ان ربي حاج karo kaaga ka in rabi حاج wuu حاجina wal acti la rusku ka qaato wal acti ribada ku soo qaato wal acti dadka ka dhacay wal acti xiyaamo حسنا ما فهمه فهم ديره وصح الله مصير صفا كلا إلهي أنصارك تلمت صفا أصنصار مكا اسكال حين فالفيري وليوف إلى وغيري ولا يكدون هيري ميام أنصارك في صدوري ملابه هذا يحضره ده حاجة تنحاسب منه حاسب منه رسول من الله كي حاجي سكاها وحا إلهي سيئي وفضل اما وهم ماله الذي هو رسولك سيي مد والله قال عبيهنا حاسد سي انصف سفاك سي قال اسكب وجهي الذي ليس اي كح معانه ويخثر رواه على انفس النفافيال كور اي كقاد ما كو مالك ما كس ولا الهه مسلم كاسيا ايا انت قادان اي ايه كوري اي ورات اعمال ويغثرون وارد دوراً مالكا على أنفسي نفت ورأيك دوراً وللغو ولو كان بيه أنصارته وقت سجناته خصاصة قاتش حتى قاتش أيروك سجن أي نفت ورأيك باهنتك قادمي وللغو تقل بالله يا مسيري وعنا صدقات المدى أقول فضلك بل الحجيث كابي باود كي صحيحة وننقو يريسو الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقيل صدقه مدعوه فضلي ببطان واقفك الوحي يره انت يرتوكد دالين بحيه لباما قاما جيرتا والصفات اهل مجمعه وعنك للسرية مالك أدوك شيء لكن كم عرمه إليه مالك يسيء لكن ما تشعيش انت هايضوه انت نفت انت كمّلوك واصفه فيعن إلى هين اهل مجمعه كو ويطعم رطعانا على حببه اليت انتضى بحياه ايغو جئت تنافث كمرجيه لكنه وقتي كمرمران وعاطل مالا على ثربه الي قف كما مال كبحياه مال كجئ وحيل وهذا المقام اعلى من حال المدينه وصلى الله تعالى ويتعم رطعانا على حببه مقام الله ما مقام قام او اعقوف كاسب وباهم او نفتيس وباهمتاي ان انت نفتيسن كقادو ولال مسلمه سييو ومقام اعقو صفي اسانا كسريه ولال ككره او ان تصدو حيسترحو كم مار مكر باك ادو كان صفي كان صفي وله مقام قاو مقامك ابو بكر الصديق او ay rasulku yiri sallallahu alayhi wa sallam ma afqait ya e e nafta marka sax lagu bilaabi saxadi ka shuru walaalkay iga barad ugu welo geey suurin walaalka kale iga barad ugu welo geey ila mafti aba kabah ki walaal lwis ki ko walaal lwis cabah ki sadhi hayo ugu kabah ayo muunka baa ka ithar ka meesha duusarayoo marka waa arif aan u wayeeyey sabab ay lay ameen waxa weeyaan muhaajiriintu ansarku mu'aasii bukhari guriyi haysta ki sabab inta tagu ka soo way nin kaas muslim nka wuxuu إلى هي الى اي المحارث قام مركا سامين انصارتك ابي انت يساويني عنك في ري نك وخمرتي قادر وارض حاج لي سيوتغي و خيري رسولك مرتي سيان ودا نيكي لو ارد ما انت و خولان ميلها كا دغان و خا خيرو دن marka suu rimarka ay qasho u baahadaan aruurta hurdisi marka ay seexadaan nisiin kanaan tan halka deeyo anagana wax waxnaaayay iska digayna suu son bi ku xishoon sir iyo subaxaliyu nabi kulli sallallahu alayhi alamin مركز إلهي سودك يا آيات ويؤثرون ويكد دوري مواكتها يعني على نفسهم فيها ولو كانت بهم هذا كل سبنات وخصاصتهم قاتلت سفرع سيسكره وأنصار سفرع رب العالمين وقو أماريه إلهي وينوحي لسلحانه ومن يوقى قفء الله قفك لك إلهي شوح النفسي نفسي يسمى الكعيكي فورا ايكا بادكاست نفتو دمال جحير كيدا لغا إلا ديجي هم المفلحون أيها ما قضيكوه اللي باني شكحكا وحالكا البخلو والخلصو والرس فقفوه للي بخل يا كوتيكا او حق القرى يا يهي مبحينا لك ما هاني وان شخيك وان ندقو على جمع الأموال مالك اينو عروريو كده Tõstkanahaddu kuttedeel on maal inu ab arurio. Ja kui te ei ole, siis te ei ole. Kui te ei ole, siis te ei ole. Kui te قفق عبدون ما راح الع الله بعم مالش الله سيدي دينتي سو باقيا اما جاءك قفقه مركو كببطو و هو كو درال على طريق خستحلالي حرام و كو اروبيو طريق وقفك الشحيحة لذلك عندما يقول رسول الله عليه وسلم اتبوا اض... إياكم و الظلموا والسكائر عليها قرد غضا الظلم ظلماتوا يوم القيامة قرد غضا وحي كانت معلمت قيامة قفك صراحك كوركي سموك دينه كن غضا واتبوا الشوحة مالك شحير كالسكائر عليها كان قبلكم شوحة إيا مالك شحير كوركي وحوها لغاية كوري حملهم على أنصفكوا دماؤهم waas fahlo maharimahum mal chaayntu wuxuu ku hanbaaray inay laayaan dadkii idii go'di dariya si umah oo ah mal si wanaag ku tagaawnaahantay inuu markaas uu la ina dad waxay ku hanbaartay wixii alla ka xaribay inay xalaashaan laa luskii khiyabadii khiyanadii marka iska ilaali waari ee qaqqay taasi waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam abdul ahim mas'ud niraa yiri wuxuu yiri aba abdul ahmad sahabaad iyo tabiial ka dadkaas wax ay aayeen dad quraanka la shaqeynay oo dareenkooda quraanka la socdo wuxuu yiri aniga naftayda waxaan qaba cabsana inaan halak samay marka abdul ahim mas'ud ay yiri maxay taay ومن يوق الشح نفسه فاولئك هم المفلحون دكا لا ايريو نفتي شمال جائكيده وكاي سي لي بني الشحيح لا اكاد ان اخرج من يدي شيخ اني غرو ان اسقى غنا من مالك اعجعلنا و انكس غنا هل شينا نبخ عبد الله بن سعيد ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القران دغيسو شو هذا قرانك قال لك وشيغي كاس الذي ذكر الله في القران ان تاكل مال اخيك ظلما شو هذا قرانك قال لك وشيغي وان مالك ولاالك مسلمك اضغرفك انطاق ولكن ذاك البخل مدان اشيغي وماك عدم حين وبخل وبئس شيء البخل هاك البخل قال لك صاير مال بلا واك سكن ماذا يقول لك كاسم؟ ماذا يقول لك أن تكبط يؤرورنا؟ لذلك كيف يفعل ذلك؟ وأنا أفضل عن تفسيرك أقول لك فصيره مكي عبد الحمان بن زيد يكون فصيري وقال له ابن زيد من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه قفعا عن قارا مال الكهر يا عكفيري ماذا يقول له هذا الكهر حتى يخبط Baid preikisa произaalt, windapad inhalt e isnabyis onsa tohtudoks. Soundte istime nyingu et selles on hii veste-oda," trzeba teda edmseat. Mase on te Minist aõssas. Ütusi tuilemmas onsa ja ja rodee ka jahaan autateslja ei älykammerin uusi � ei نفقد بلوك واجب كهانا و الله أمعين مالكعينك أدريد انه بحيوله فقد وقاه الله شرح النفسي قفك إلهي وكا إلهي نفتي سمالكعينك فأنا نعرف فضوط قفك ونحن كرطة اه لغصفه حداد الله وغير إلهي وكا إلهي نفتي شرح النفسي كان كروبات وحارانا إلهي مالكعينك كواحة بارئناتك صغر خريباتي باحيره حارقه لا يشكي خيانه في ناهي لهي سر من الداعي ايوه واه الى هي القام رو واجي كوا هنا فيده ان بخلكو كارثه لا بابا سبب سكير علمو الهي وكالهي شخدي مفار ومن يوقطك لك الى الهي نفسه فاولئك بطك لك الى الهي نفته مال هم ايغا المفلحون كول الى ول الذين قد كي جاروا من بعدهم مهاجرين يانصار كذا يقولون وحي لنا ربنا يا ربنا الرب الجنيو لنا من نفسك واخواننا وعليه نقدم بداف الذين وعليه الصبران نوجه مراب باليمان ايمان ولا في قلوبنا قلبيا إله المعيب يا حاسم ما هياني لي دين اذكر اني عاود لحسده امره حقرهم ايه فبابا يا ربنا ربك النيو انك ادغى مسلمين تواصل صدح وحا كافدك طريق ودي سورة التوابسة صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأوصار والذين اطبعوهم بإحسان أنصاري المهاجرين يتكونات جودي صفات في حنة رع تتكوى إلهي الرعلكة مغدى الجنة ما أدية أهي الله أن في المهاجرين المبلغة الأنصار الوعي تتكوى كدن بيه طمعنا تنالك صفات عمدك وعنا هذا الصفات عمدك Adi kui me ei suutnud, et me ei suutnud, me Fadan Hatara oli muslimite, läks ta امام مالك وحيد آيتان على القران سو تو اتقوا ما حق مهاجر انصارنا ما هذوسا حين صفا على ربهم اي قال مسلمين تي كوري ان جلاده قف صحابه عايه ولعن ديا سيغ حوي مسلمين تو غمدي ها والذين من بعدهم مهاجرين يقولون وحي له صفان ربنا يا ربنا ربك انني اغفر لنا بجد من طرف ولي اخواننا ولا عليه انني نتبج من طرف الذين ولا عليه سبقونا لن يهرم بل ايمان ايمان مما معاً صحابته صحابته هي دا عقيدة اصل كيف رمائي الله رمائي الله رمائي الله ومعنا صحابته صحابته صاحبته رسول صحابته وحيان صاحبته رسول وعنقالة الدين وقول دين صحابته Illa tšallada wa ima, illa neba avana või kuffi jamma lafakni. Vapaslu. Ma wa ina in, Allah, karaba. du ta afrikut ei ma vajan, et ma wahyye, ولاخواننا ولارهم الذين اؤمنوا بذلك الذين ول عليه صدقوا نوغه هورغيي باليمان ولا تجعل اول وهيين في قلوبنا قلبيال كده في قلوبنا قلبيال كده غله مع اي حاسن ما له هيين للذين ذكرنا امر حق رميك ذكر له بالمؤمنين احينا والصحاب ودائه بقتمامه اله هو قلوبته نعيفه غفوا اسن العدا سد رفضه ربنا يا ربنا ربك انييو انك ابقاء رعوف المطوريط بدا نعطا ي رحيم وانحرس بدا اله الله نوانحرس ونقول دارين هو صحابه بدا آية يا لعنة بدا أنا مؤمنين تي كورو رجعيني لا نقول دارين ليل ليابا حالدو ده للفقراء ضد كبان يرتع فقراء بألمه ها يتحدث eka koodi iyo galkoodi ka soo tageen ilahay dartiis alladeena muhaajiriintii oo xijij laga soo bixiyay min diyaarinkuyahoodi waan waareen maleyalkoodi yabtaguuna hal ayfaadna ayana soo bixiyay fadlan ruzqi ruzqigoon min allaha allahu hakisaka habay way nsoona aal ay u gargarayaan allaha ilahay iyo rasuuluhu rasuulkiisa macnaheedu diinka alle ay u gargarayaan ayabo sidaas taa la soo bixiyo way nsoona allaha rasuuluhu allaha iyo rasuulkiisa xaalay u gargarayaan la soo bixiyay ulaa itaku wa saahum sadiquna kuwa karumta sheegay afiimaanihiin waladiina والايمان وقار الايمان الايمان كانت دارته من قبلهم من قبل هجره المهاجرين مهاجرين تهجر ودقوا يحبون تطلع روح الجاهلين والانصارتا من قف كي هاجروا وسو هجروه يراهم ولا يجدون ما كدريا ايام في صدورهم لاوده حاجه حاسب منهم حاسب منهم من ما كيحب يسقى عطيه او طول الدين والدنيا ويثرون ويذرو ينتصروا وكقاديا على انفسهم نفيلكم انتقادوا مالك سينيا وكان بين مرضس بناته خصاصه غاشوا ومن يقتق تقلق غلاريو ش عنس في سمال جحينك فاولائك تق تاسهم من بعدهم من بعد المهاجرين والانصار Nüüd heidžini ja sardegadal bedke jimaedi, ja kui on uue aigadal ولإخواننا وراليه أننا بدن بالداف الذين وراليه سبقوننا وغهرهم ربين إيماني ولا تجعل الله هاييني في قلوبنا قلبيه الكهن قللا مع أي حاسن موت للذين تذكر لنبعاده آمنوا حقا رميين حقر يا ربنا ربنا ربقنيه إن كاذيغا رعوف من طريق براناتاي رحيم متنحرس ومعطي الله ومعطي الله ومعطي والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم ومبارك على النبينا المحمد